أو مقتلو أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين ليدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله لعليم حليم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 بصير ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل.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 له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد